بإذن الله ولك بمثله والآن مع الشيخ قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري وثنأ عليه وعلى كتابه صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب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 خلصنا بالحمد عمل سيادتنا ويهدينا الله جميعا الله عليه وعلى بعد ذلك درسنا فيما يتعلق بصحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى وهنا نحن في كتاب الصلاة وفي الباب الحاجة باب وصوري قراءة الحاجة في كدرات عشر ويحصل بهذا سواء الصلاة السرية أو جهنية الليلية والعالية ويقصده الوجوب الروفين وهذا على مذهب الجمدين وسيتفصل المذهب في هذا الاسعاد وأنه إذا لم يحصل يحصل الفاتحة ولا أمكنه التعلمه قرأ ما تأثر له من غيره كرجمة أمي لا يستطيع حفظ الفاتح فيجزئ عنه ويكفي أن يسبح ويحمد ويكذف ويهلم كما في بعض الآثار تابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي فيسرنا قال الإمام مسلم رحم الله ومسلم بن الحجات ابن مسلم عبد الحسين الكشير الميسبوري قالها مثلا أبقر بن أبي شايبة وعمر عمر الناطب عمر أزمي محمد بن أبو كير الناطب وأبقر بن أبي شايبة معروف صاحب المصنف عبد الله بن محمد في عفس الكوح وإسحاق بن إبراهيم نراضون محمد الله شيخ الممبخار جميعا عن سفيانه ابن عييم قال ابو بكر حددنا سبيان ابن عييم عن الزهر والإمام الشريف طبق على إماماته وجلالاته عن محمود بن الربيع والصحابين الصغير الذي عطل مجد المجان اللي فيه عليه السلام من جلو في بيته فهو ابنه خمس عن عبال ابن صارت أبو الوليد احد المقضاء الوثناء عشرة ماذا ببلاد فلسطين شاب يعني ماذا ابن الصام يبلغ بيه النبي عليه السلام يبلغ بيه يعني يقفعه للنبي عليه السلام لا صلاة لمن المكره فاتحة في الحمد. الحمد فاتحة الفتاة الحمد صورة الحمد اسمه كثير في فاتحة الفتاة وهي الواقع وهي الشاشة وهي ام الكتاب وهي اشمل المثالات وفي الحديث الصلاه سنه الصلاه لمن لا يقرب هذا نفي من رسول صلى الله عليه وسلم والاصل له متصل على الصحابي والاجزاء انفي هذا الاصل انه يراجبه نفر الجزاء والصحة لا صلاة لمن يتغف لها وسيأتي صور تستثنى منها كمن يكون مسبوقا يتلك الإمام في على القول الصحيح فإن الإمام يحمل عنه هذا الشيء كما في حديث أبي بطن وسيأتي على المدهة للراجح الصحيح أن نرستنا من هذا الصلاة الجنرية إلا المأموم ينصر معنا يا إخوان لا صلاة لمن لم يفرع هذا عام إلا المسكوثنية بالدريب وعلى المدهة الصحيح الراجح قال عددنا أبو الطاهر المصر قال عددنا أبو أبو أبو أبو محمد الفقيم مصر من أبوة الناس المواطنة عن يونس وابن يزيد العيل حق قال وحددنا حرملة ابن يحيا التجيب قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس ابن شهاب من ابن شهاب قبل كم درس أول التسلح يعني الليل الزهور يخبر معنى الليل ابن شهاب الزهور معنى قال عن ابن شهاب محمد بن مصر بن عبد الله بن شهابن الزهري أبو مكر وفكن على جلالة ودقاء قال أخبار لمحمود بن الربيع عن عبادة بن الصام أبو الوليد صحابي الجريد أحد مقبائي الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يطرق بأمي القرآن قال أحدثنا حسن بن عليم حلوان قال أحدثنا عبوك إدراهيم مسعد الزهري قال أحدثنا ابراهيم بمساعد الزهري عن صار وهو من كيسان صار ابن كيسان علي بن معنا عن ابن الشهاد معنى خرينه سبقنا قلنا انه اجتمع ابن كيسان والزهري ليجمع الحديث المرفوق فلما انتهى قال له الزهري هيا نجمع الحديث الموقوف قالوا ماذا نصنع بها فجمعها الزهري رحمه الله تعالى ولم يجمعها مثل في قال فأفلع الزهري وأنجح وخف وضيعت شوفوا كيف عن الصحاب لها قيمة لا منزلة لها فضل أمين لها منزلتها تحتاجوا عنها يرجع إلى كثم جفت مبنية على الآثار والموقوفات عن الصحاب أقوال المذالب والأطوال في الضقية على أثار الصحاب رضو الله قال عن صارح ابن شهاد أن محمود بن الرميع للمججة أسول الله صلى الله عليه وسلم في وتيه من بئرين أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بس والصلاه ما دام يقرا بقوم من القران فراح ادعنا واصحابه الله الان هيقرا بقوم القران اخطا لحن لحن فيه اللحن نوعا لحن يضر بالمعنى ويغير فالصلاه لا تصل سلف ولحن لا يضر الصلاه والصلاه مع تصح مع القراء كَمَنْ يَضُمْ إِذَا أَنْعَمْتَ أَوْ يَكْسِرُكَ معنى؟ أَوْ يَكْسِرْ كَافْ إِنْ هذا لح من ذلك يغير المعنى معنى؟ طيب أخطأ ولن يغير المعنى ولحن الصلاة صحيحة مع الكرم قال لا صلاة لمن لا يفرقهم في القرآن قالوا حسدنا وإصحاف ابن أبو محمد الكشف صاحب الوسنى والمنتخب والتفسير قال أخبرنا أبو الرزاق صمعان أبو بكر قال أخبرنا معنا عن راشد أبو عروة عن الزهد الإمام الشريف متى عهدونا بيه؟ جميل قال بهذا الإسناد مثله مثله أو نحوه يفارك بينهم أصاب؟ وزاد فصاعدها على كل حال القراءة بعد الفاتحة مستحبة من جوبة بالإيمان وشدة من قال بأجوبها فصاعدا يعني القراءة بعد الفاتحة صورة الصير الآيات وما إلى ذلك قال أحد تثنوا إسحاق ابن إبراهيم على أخبارنا صفيان بن عييم أبو محمد عن العلاء وابن عبد الرحمن مولى الخركة عن أبيه عن أبيه رائع رضي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة, صلاة عندما يقرأ فيها بأم في القرآن فهي خيداية أي ناقص الرجل المخدد يعني فيه نقصان فيه دول يودية دول يودية فكانت هنا وصنبت مخدم ثلاثا غير تمام يعني ناقص غير تمام يوقع آن على الصلاة السرية معنى والركعتين التي لا يطرأ فيهم الإمام الله تعالى لا يطرأ فيها الإمام إن في الصلاة التي أربعية قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيشيباتي والمسألة فيها مدى مدى بالجمالير رقنية الفاتحة السريع الجريع على الإمام والمقهوم والمنتج مدى بأبي حديث أم المعن طائمة يقولون قراءة الفاتحة مستحبة من ليس ليست رقن ولا وزء للحديث فإن كان له إمام فقراءة له قراءة قال الحديث مختلف في تصريحه وقرأيه فالراجع أنه حديث لا يصح العلم والقول به لا يتأثى لكون هناك علماء حكم عليه بأنه مهم قام من أعيه الإسلامية ومن أعيه الإسلامية حضانه المدى الثالث ربنيت الكراب وعلى المنفرق دون جريدة فيجب الإنصاب من المأمومة الجانية وذلك للأحاديث الثابتة في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعون يقرؤون معه أو نفسه يخالطه الداخل فقال بعد أن سنم أيكم كان أقرمان قالوا قال فلاحي أنا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو بأم الكتاب ثم جاء أحاذير أخرى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأوا وأن يمسطوا حتى في أن لما رأى نفسه يداخل ويخالط من القراءة. نهاهم عن ذلك آية قال أبو ريرا من دهل نسعني القراءة او غير ابي هريرة قال انتهى الناس عن افتراء فيما كان ربخ صلوان احرار فيه من فتحه اضف هذا بل قبل كل هذا قوله تبارك وتعالى اذا كنا القرآن فاستمعوا له وانصطوا الاجماع على ان هذه الاية المراد فيها افتراء في هذا الأمر. الأمر الذي بعد هذا تصور عموم قوله تبارك وتعالى آه. وإذا أقولها القرآن فاستمعوا لا نصفها لعموم عموم آخر حديث وليب الواية أو ودى للصامحة عموم تعارض مع عموم عموم القرآن تعال ابن عموم حديث عبد ابن ماذا سنفع حير هذا العلماء ومنهم سجل سجل عموم عارض عمومة لا صلاطة بماذا يختارب ثم عموم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له عن ماذا سنفع ثم أيضا اضافه حديث أبي يوريث الذي فيه إيه وإذا طرعه فأنصد وإن كان لرواية هذه الأشياء من الزعزع الحديثية إلا أن أنه معنا صحيح موافق بذلك فعلا يا أخوان ولذلك المدى بالتالي هو القوم بأن المعموم يستنع في الصلاة الجارية ويؤسك فكأنما قرأ مع الإنمار ويقرأ في الصلاة السرية أو في الوقعات السرية هذا مذهب لماعة واختيار شهر سنة وهو الأجمع من أدلة والمصوص لأننا لو قلنا من قمية في كل الصلاوات لما فيها الصلاوات الجارية إذن إحنا لم نعمل بذلك فعمل نشف الآية والآية أول مراد لها بالصلاوات فاذا هذا المذهب الثالث تنتهي فيه النصوص وتنسحب فيه النصوص وتجتمع والمساله كما تعلمون فيها سعه من اخذ المذهب الاول حرج عليه من اخذ المذهب لا حرج عليه من اخذ المذهب الثاني لا حرج عليه فيها سعه لكن مذهبنا راجح ومرجوح وقوي وديونام إذا بهذا المدى الذي قال به طائفة اخترى شهر الشهر ونصره الشيخ الأنبالي بكتابة سنة الصلاة وجوب القراءة السرية وعلى المنفرد أما بالجارية فالمأمون يستمع وينصر فالتعين المصرص قال فقيل العبد الرئيس ان نكون وراء الامام وقال اقرا بنا بنفسك لان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين انت عندك 3 ايات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يومناثناء وتنزيل وبعدين بين فاسمها الله سبحانه وتعالى المسلم. معنا؟ الثلاثة الأولى ايه؟ ثلاثة ثمات والثلاثة اللي بعد اللي إياك نعبد دعاء داك ثلاث دعاء هي ولا لماذا؟ فبالأولى الثلاثة اللي بنا ثمات والثلاثة الأخيرة السؤال والدعاء إياك نعبد بينك و بيننا إذا انتصر الثلاثة معنا أولا؟ سمية الدسالة بتحل الصلاة؟ لأن أهم شيء الصلاة أولى ما تط القيام فيما الفاتح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبدي مسا отдых فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حفل دني عبد وإذا قال محمان رحيم قال الله تعالى أقل عليه عبد وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد وقال مرة فرض إلي عبد فإذا قال إياك العبد أو إياك قال هذا بيني وبين عبد إياك نعبده حبيب الله وإياك نستعيد للعبد تعنا للعبد الضعيم قال هذا بيني ومين عبد ولعبدي ما سأل فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أحمد عليهم غير المظلوم عليهم والطالين قال هذا لعبد والعبد ما قال سبيان عندنا نبيل علي بن عبد الرحمن ابن عقوب مولى الحرك دخلت علي هو مريض في بيتي فسألت أنا عنه ال حاجه ده انا قضيته كم حديثا قرانا ها تعالوا حديثين, حديثين, حديثين حديث عبادة بن أهلا بنجر ابو ذر بالصمت وحديث ابي هريره احنا بنقر الصحابه قال الحجازه انا قضيته من سعيد عند ملك منى إبناء مدار الهزر أطوات على علاج بن عبد الرحمن مولى الخرق كثير اللي هو أعلم يا بدي أنه سمع بساء فوثقة مولى يسام بن زهرة يقول سمكة أبو غبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعني فسق الحديث اللي هو حديث ايه الحديث الخدس ان الله سبحانه تعرفه فسمته الصلاة غيني وبين عبدي نصف اسمه فلو حدث عن محاول ابن الله فالخشين ليس أقولك مش عارفينه؟ أعرفتم وقت محمد بن راحب وشيري نزال يترطب معنا كثيرا في صحيحة المنزل وترطب معنا كثيرا في كتاب الشمال قال حدثنا عبد الرزاق صمعان قال أخبرنا ابن جريد قال في الريق العزيز بن جريد قال أخبرنا علينا عبد الرحمن بن, بن يعقوب أن أبا السائب هو الأبني عبد الله بن شام أخبره أنه سمع أبا هرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى صلاة فلم يقرأ فيها في أم القرآن حديث شفيان وفي حديثه ما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبده نصفين فنصفها لي ونصفها لعبد فلحددنا عددني أحمد بن جعفر المعقري فلعنه الحامد بالتطريق مفضول ونزيل بكة من اليمن فلحددنا الماضر بن محمد ابن موسى الجرش وهو فقه الله وعفرات. قال عددنا أبو هوايس عبد الله بن عبد الله بن عبد قريب أبن بارك وصهره وصدق فيه يهن قال أخضر من العلى. قال سمعت من أبي ومن أبي الساد وكان جلسين أبي أولئي قال أبو ريك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلص صلاة لم يقرأ فيها فتح ذي الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة إن يخداج كبيره يعني نار في محمد بن عبد الله من نمير قال حدثنا أبو سامة أبو سامة ما اسمه؟ عمال بن عسامة عن حبيب بن الشهيد المصري أبو مرزوق فقة قال سمعت عطاء فعطاء بن نبي رباح يحدث عن نبي رير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة على بوريد لا حدا من ذهب بوريد طلع في الجهريه وفي السريه قال ايه يقول, يقول بهذا الجمهور القراءه السرية والجهريه وعلى المنفرد وعلى المأموم والامام جميعا بما يقول هذا المذهب ابو غريل. قال قال ابو كما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن لكم وما اخفاه اخفيناه لكم فلحدثنا عمرو الناخ عمرو ابن محمد ابن مكير الناخ وزهير المحارف ابو خيتمة المعيز النساء والله لعب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقصب ابن عليم أبو بسر فلخبرنا ابن جريب ابن الملك ابن عبد العزيز عن عطاء قال قال ابو في كل الصلاة يقرأوا فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا منكم هنا أبو الرير قال تعرض للمأمور هو في لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله الرجل إن لم أزد على أم القرآن قال إن زدت عليك هو خير وإن انتهيت إليها إجزائك عنك قال حتى تنا يا حيب ناحية التميمي زكري. من السكوري. من السكوري. أبو زكري أبو زكريا فضر نازيل يعني ابن زريع عن حبيب المعلم ابو محمد البصر صدوق عن عطاء قال قال ابو غير ابنه في كل صلاة في غار أقر فما أسمعنا كبيع عسل سلام وما أخفى منا أخفىناه منه وما انقرر بهم من كتاب فقال أجزائك عنه وما زاد فهو الصلب سبق ذكر الهدان في هذا والأخوة قال حدثني محمد بن المتنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبور عن أبي هريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل راجعون فصل فانقضوا هذا حديث أبي هريب حديث الأعراف الذي أسأل بي صلاة ولم يحسنه وصلى صلاة اصبروا ولا مغزي اختلنا فيها ركنه المطلوب فاته الركن مثل اذهان الى اركان أخرى. قال عن ابي هريره ما الحكم في كون الامام يسير ببيان ركنيه ووجوه ثلاث من الاحاديث قال هم جاء في على رسولنا عليه الصلاه والسلام فرد رسول الله hablando بالسلام قال رجع فصلّه بينك الام ovat فرجع رجل فصلّه كما كان الصلاة ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرء إذا كان في مجلس وأقبل عن جانسين سلّم إذا فرقهوا سلّم إذا رجع أنه سلّم نب ret قال فسلّم عليه فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم والسلام السلام ثم قال ارجع فصلنا فإنك لم تساعد حتى فعل ذلك ثلاثة مقابل فقال الرجل الذي والذي بعمف بالحق ما أرسل غيره علم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر مرد تكبير الإحرام ومن الأركان ثم أقرأ ماذا يسأل معك من, من الفرآن قالوا أخلي شيئا يسألون فتح معنى بول؟ والأحاديث الأخرى بينات أن من عجز عن القرآن الفاتحة لعدم حفظه إياك فليسبح وليكبر وليظفر الله في عدد الله لكن لو أنه قرآن الفاتحة بغير العربية لا توجي زين لو تو قرآن بغير العربية فارسية ومعيدة لا توجي زين طيب طيب ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن كن حتى تضمئن نراتحا العلماء يقولون هذا الحديث هو الأصل في بيان الأركان والواجبات الأصل في بيان الأركان والواجبات إذن في هذا الحديث بيّن لما النبي عليه الصلاة والسلام ركنية ووجوب كراث إذن العمل على عموم هذا لكن هناك ما يخصص معنا إخوان هناك ما يخصص كما خصصناه بالصلاة المسبوط إذا لم يدرك الإمام إلا فالرفوع وما إلى ذلك فإن الإمام يحمل عمل قال ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعدل طائمة ثم اسجب حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن جلسة هناك واجبات وأركان لم تذكر هنا معنى إنما جاءت إما مرتفق عليها في النصوص الخرام وإما مختلف فيها ورجع النار وقل واجب تؤخذ من نصوصه ثم ابع ذلك في صلاتك في مليهات قال حدثنا أبطر بن أبي الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام علمه أهم شيء في الصلاة لأنه لو علمه كل شيء فيما فيه المستحبات والآداب يدخل عليها ولن يستوعبهم فالتضارج مع النبي عليه الصلاة فعلّمهم هذا صحب الصلاة ثم جاءت أركان بعد هذا أضيفت إلى هذه الأركان واجبت أضيفت إلى هذه الواجبة قال ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. لها قال حددنا أبو أبي سيد قال حددنا وعبد الله بن عميد حقن حددنا بن عميد قال حددنا أب قال حددنا, حددنا عميد الله عن سعيد بن سعيد عن أبي راية الدعاء العودة عند دخل المسجد فصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساط الحديث يملك هذه القصة وزيلة فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسدل الوضوء لأنه شرط للصلاة ثم استقبل قبلة وهذا أيضا شرط الصحة الصلاة الا استقبل قبلة إلا أن يكون إنسان بغير وقد اجتهد في تحرل قبلة وسأل فأصلى إلى غير القبلة تبين له بعد ذلك أنه أصلى إلى غير القبلة صلاةه صحيح كذلك صلاة النافئلة تجوز أن أصلى إلى القبلة ولغير القبلة معنى إذا كان الإنسان راكباً دابته أو سيارته أو طائرة أو ما إلى ذلك بل أحيان الإنسان صلت الطائرة مطالب عن طريق غير القبلة قال ثم مستقبل القبلة ثم استقبل الكتب فكبير الامر ده كبيره في احرام كم حديثا قرانا حسن حديث اول شيء عبده بن الصامت وبعدين حديث ابو غير ها ثم حديث ابو يريره في ايه في من صلاه طيب اكتب لي علاقه بين الطالب صح قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت